يا فادي الخفيف لما الحمل المال عمك يا فادي الخفيف لما الحم المال, المال وعيون هالدوار تدمع على طراب Mitä se